بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أونى عنه له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وَمَرَأَتُ حَمَلَتِ الْحَطَبَ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّمَّا سَدَّ